قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إنتوني بكتاب وَمَا بَنَيْتَ هَٰذَا عَلَىٰ ثَوَاتٍ مِّنْ عِلْمٍ ۚ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَن نَّظَرَ مِمَّا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا عشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كفرين وإذا تتلى عليهم اتنا بكيات القول الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق انما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افترى إن اشتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفر به شهيدا بيني وبينكم وهو غفور الرئيم قل ما كنت بدأ أُرْسِلُ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ لَئِنْ تَمْنَعُوا إِنَّ كَانَ مِنْ عِندِ الله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 وَبَلْ هُوَ كِتَابٌ مُثَّامَهُ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ الَّذِينَ لِتُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقرموا فلا خوف عليهم ولا هم يأذنون أولئك أصحاب الجنة والدين فيها جزاء بما كانوا يعملون والسوانا لنا سنا بي والدي حسنا حملته امه قالها ووضعته كرها وحمله في صاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني قال ربي أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توبت إليك وإني من المسلمين هؤلاء الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قُولَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّنْ لَكُمَا أَتَعِدَانِ لِيَا أَنُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبَلِي وَهُمَا يَسْتَغْيِسَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُلْ إِ وَعْضُ الله يِ حَقُ فَيَقولُُ مَاهَا عَذَ إِلَّا أَثَطيرُ لَوَل أُولئِكََّزينَ حَقّ عَلَيْهِمُ القَوْن فيِي أُم مِنْ قدَ خَالَتْ مِن قبَرِهِم مِنَجِّ وَالِس انهم كانوا قاصرين ولكل درجه من ما امنوا ولنوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُؤْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهِبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَأْتُمْ بِيهَا فَالْيَوْمَ تُجْهَزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي نَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر اخو اذن انذر قومه بلحق وفي وقد وقد اخواته يظهر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله ان ياخاف عليكم عذاب يوم عظيم قولوا أجئتنا لتافكنا عن آليتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قولوا ما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجالون فذما رأوه آريضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا آريضا ممطيرنا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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبَصَارًا وَحَفْئِدًا فَمَا أَغْنِى عَنُهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبَصَرُهُمْ وَلَا وَلَا أَفْئِدَةَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنِ اسْتَغْنَوْا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُورِ وَصَرَفْنَا لَيَالِيَهَا عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا لَّهَا بَلْ وَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْ كُفُّوا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَلَفْنَا إِلَيْكَ مَا فَلَ مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَطْفَيْتَهُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب نوزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يدي يدي إلى الحق وإلى طريق يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم وينجركم من عذاب نديم وَمَن لَّا يَجِدْ دَاعِيًا إِلَٰهًا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يُنَاءَكَ فِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ نَبِ قَادِرٌ أَلَّا يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بل وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم إلا ثاعة من نهر بلغ فهل يعلك إلا القوم الفاسقون؟